قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك وأشهد والله لا إله إلا الله وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته وبعد أيها المباركون هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم ذوات أثنان لقاءنا اليوم يتحدث عن ليلة القدر تأصيلا نقول ونحاول أن نتكلم فقهيا وأيمانيا تأصيلا نقول شرف قيام الليل هذا من أعظم الشرف الذي يتحلى به الأخيار والصالحون يقول ربنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ويقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ويقول إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة وهذا لخياف عليه لكن لرمضان مزية في قيام الليل ليست في غيره ذلك أن الله جل وعلا أودع إحدى لياليه ليلة هي ليلة القدر أنزل الله جل وعلا فيها صورة معدودة الآيات عظيمة الجليلة المعاني قال ربنا إن أنزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سنتحدث أولا كيفية فقه العلماء لمعرفة ليلة القدر قبل ان نتحدث بعد ذلك عن مزاياها للعلماء أيها المبارك طريقان في معرفة ليلة القدر فريق يقول إن ليلة القدر ليلة واحدة في الشهر لا تتنقل والمعنى لو قلنا أن ليلة القدر مثلا هي ليلة الثالث أو ليلة 27 أو ليلة 21 معنى كلام هؤلاء هذا الفريق يقول في كل عام هيذ نفس الليلة فإن قلنا إن ليلة الثالث فهي ليلة الثالث في كل عام وإن قلنا إنها ليلة 27 فهي ليلة 27 في كل عام وهكذا هذا قول القول الآخر يقول لا ليلة القدر تتنقل بمعنى يمكن أن تكون هذا العام ليلة 27 وتكون العام الذي بعده ليلة 21 وتكون العام الذي بعده ليلة 29 وهكذا لا تثبت على حال إذن نحن أمام طريقين للعلماء في ذقن النصوص نبدأ الآن بالفريق الأول الفريق الأول الذي يقول إن ليلة القدر هي ليلة واحدة ثابتة لا تتغير لا تتنقل كل عام هؤلاء اختلفوا أيضا في تحديد تلك الليلة فجمهور أهل العلم منهم وهو قول أبي بن كعب أنها ليلة سبع وعشرين وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف آخرون قالوا إنها ليلة إحدى وعشرين وآخرون قالوا إنها ليلة ثلاث وعشرين واخرون قالوا إنها ليلة خمسين وعشرين كل الليالي في من يقول بها لكن على اختلاف في العدد في العلماء فمن قال إنها ليلة سبعين وعشرين حجته أن أبي بن كعب كان يقسم على هذا ومن قال إنها ليلة إحدى وعشرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأسطى من رمضان يتحرر ليلة القدر ثم في صبيحة يوم عشرين قام خطيبا بعد صلاة الفجر فقال لأصحابه إنني كنت اتحرى اعتكفت أتحرى ليلة القدر ثم أخبرت أنها أمامك أي في العشر الاواخر ثم قال وإنني رأيت اني أسجد في صبيحتها في ماء وطين قال الراوي فعاد صلى الله عليه وسلم إلى معتكفه ثم في صبيحة الليلة التي بعدها أي صبيحة إحدى وعشرين صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إثر سماء فسجد فلما انصرف من صلاته رأيت أثر الطين في وجه صلوات الله وسلامه عليه هذه حجة من يقول إنها ليلة إحدى وعشرين وكذلك وقع في ليلة ثلاثين وعشرين إذا كل فريق من هؤلاء له ما يستند عليه كذلك من أهل هذا القول ما حررناه من من فريق يقول إن ليلة القدر هي ليلة السابع عشر من رمضان لأنها ليلة بدر الله جل وعلا قال عن ليلة بدر وما أنزلنا ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمحة قالوا هذا نص في أن الله أنزل الفرقان ليلة بدر هذا منح المنح الآخر من يقول إنا تتنقل والدافع لأن يقول أنها تتنقل أنهم قالوا لا يمكن الجمع بين هذه الأحاديث وكلهن أحاديث صحاح جياد أن نقول إنها تكون في ليلة واحدة يستحيل الجمع بين الأحاديث فقالوا إنها تتنقل كل عام تكون في ليلة ونحن هنا لا نجزم بشيء ونقول إنها ليلة مباركة أخفاها الله فعلى المؤمن أن يسعى كثيرا في أن يتحراها وأن يقومها يقول ربنا إنا انزلناها أي القرآن في ليلة القدر أي ابتدأ نزوله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر هذا استفهام يراد به التعظيم والتهويل وإجلال الشهر ثم جاء الجواب ليلة القدر خير من ألف شهر أي أن العبادة فيها القيامة قيام ليلة القدر يعدل قيام ألف شهر ليس فيهن ليلة القدر أي قرابة عبادة ثلاثة وثمانين عاما ليلة القدر خير من ألف شهر ثم ذكر الله جل وعلا بعض ما يكون فيها تنزل الملائكة والمعنى تتنزل الملائكة وتنزل الملائكة الملائكة لا تنزل إلا بالخير العظيم والجميل الوفير وعانها ليلة مباركة بحق كما قال ربنا إن انزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فربنا جل وعلا يقول تنزل الملائكة والروح فيها والصواب أن المقصود بالروح هنا جبريل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي هذا رب العالمين يقول إنها سلام حتى مطلع الفجر فيكون قيامها من صلاة العشاء الاخره إلى مطلع الفجر كل ذلك محل للقيام هنا نقول أيها المبارك العمر كله نعمة زائلة وزهرة ذابله ولا بد من لقاء الله والعاقل من يأتي للخطاب القرآني فيتأمله جيدا ثم يقع منه من العمل ما يعينه على أن يلقى ربه تبارك وتعالى قيام الليل شرف والإنسان لو قدر أنه قام العشر كلها من ليالي رمضان شفعها ووطرها يرجو رحمة ربه ويعثر جبهته بالسجود لرب العالمين تبارك وتعالى استصحب امورا منها أن الله غني عن طاعتك لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية العاص. من في الخبر الصحيح يا عبادي لو أن أولكم ما أخركم سكم مجنكم قام كانوا على أدقق قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم ما أخركم سكم كانوا على أفجع قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. واستصحب أن الله لا تنفذ خزائنه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإن سكم مجنكم قاموا. في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل الذي سئل المسألة ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر استصحب أن تثني على الله لا أحد أحب إليه مده من الله الله يحب أن يحمد يحب أن يمد فثني على ربك بما أثنا به جل وعلا على نفسه لا أحد أعلم بالله من الله والله جل وعلا أثنا على نفسه كثيرا فاستفتح دعاءك بالثناء على الرب تبارك وتعالى مجده سبح ربك نزهه عما لا يليق به وقل في دعائك إن شيء، اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت لا رب غيرك ولا إله سواك تنزهت عن الصاحبة والولد وتقدست فلم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد أرجعت موسى إلى أمه وردت يوسف إلى أبيه وجمعت ليعقوب بنيه وجعلت النار بلدا وسلاما على إبراهيم تقدم من تشاء بفضلك وتؤخر من تشاء بعدك ولا يسألوا مخلوق عن علة فعلك ولا يعترض عليك بعقل بعقله انت الأول فليس قبلك شيء وأنت الاخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون أنت الحي حين لا حي أنت الله لا إله إلا أنت على كل شيء شهيد أنت الله لا إله إلا أنت وسعت كل شيء رحمة وعلم وقهرت كل مخلوق عزة وحكم مثل هذا وأضرابه مما جاء في القرآن والسنة يعين على أن يرق القلب وتدرف الدم بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى في دعائك صل على خير الخلق وصفوة الرسل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ثم سل الله من خير الدنيا والآخرة وعلم أن الله جل وعلا يحب أن يسأل ويحب من عباده الملحين في الدعاء فصل الله أعظم الأمور الجنة والجنة أن تدخلها والنار أن تزحزها عنها الله كل شيء في حياتك وليكن في جامع دعائك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم قدميك بين يدي ربك تبارك وتعالى فالله يحب أن يكون منك ذلك وهذه ليلة فلا يدر الإنسان يدرك ما بعده أو لا يدركه لكن إن صلحت مية وحسنت السريرة ورغب العبد فيما عند الله وأذعن لخالقه وخفق قلبه لمولاه يرجى أن يؤتى إجابة الدعاء يرجى أن يوفق وأعلم أنه قد يتأتى لبعض العباد أن يعرف أنه وافق ليلة القدر وقد لا يتأتى لكن ليس هناك مانع من أن المرء يوافقها من أن المرء يوافق ليلة القدر من دون أن يعلم وقد يوافقها ويعلم ودليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفوا عني وجه الشاهد من والحديث عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على قولها أرأيت إن علمت أي ليلة في ليلة القدر لكن كما قلت ليس لزاما أن ترى آية تنبئك أو تخبرك أن هذه ليلة القدر أن تقوم الشهر كله تضرع في الشهر كله إلى خالقك. إلى سيدك إلى مولاك وأغرب من ذلك وأعظم وأدل فضل إلى الله بن مسعود أي ليلة هي ليلة القدر قال من قام العام كله من قام السنة كلها أدرك ليلة القدر وتصحب أيها المبارك أن تعلم أن يوم القيامة يقول الله عنه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا ندعون إلى السجود وهم سالمون الآن المخاطب أنا وأنت بالقرآن ونحن سالمون ولله الحمد نستطيع أن نسجد ولو بالإيماء لبعض المرضى ولو بالإشارة لبعض المعاقين لكن هذا يسمى سجود فاسجد في الدنيا وأخلص جدود. سجودك لله قبل أن يحال بينك وبين أن تسجد لله عياذا بالله من ذلك وفقني الله وإياكم بما يحب ويرضى والبسنا الله واياكم لباسي العافيه والتقوى وبلغنا الله واياكم قيام ليله القدر هذا ما تيسر اراده وتهيئ اعداده واهان الله على قوله الحمد لله رب العالمين